ولئن أذقناه رحمة منا من بعد الضرا أمسته لا يقول إن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنزيقنهم من عذاب غليظ